بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا اللوحوش حشرت واذا البحار سُجرت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 تؤذلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عصس والصبح اذا تنفس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 وما تشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين